انت الحبيب المصطفى انت الامين يا خير خلق الله خير المرسلين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 بر الامان انت نبي الهاشمی محمدان انشاك ربي رحمتا للعالمين انت حبيب المصطفى انت الامين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من اله الكفر و الاسلام و المبين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> علمتنا حسن الفضائل والقيم ما حباك الله خير رسالة فيها قطعت الشك بالأمر اليقين علمتنا حسن الفضائل والقيم ميزتنا بالدين من بين الأمام لما حباك الله خير رسالة